بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح، إن هو إلا وحي نوح، علمه شديد القوة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأبوق الأعلى، وهو بالأبوق الأعلى ثم فَتَدَلَّ فتدلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى إلى عبده ما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 عند سدرته أنت عند أجنّة المأوى عند أجنّة المأوى إذ يوش السدرة ما يوشى إذ يوش ما يوشى ماذا غلب صو وما قرا ماذا لقد رأ من آيات ربه الكبرى لقد رأ من آيات ربه الكبرى افرئيتم لات والعزى افرئيتم لات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ومنات الثالثه الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وَلَهُ الأنثى، تلك إذا قسمة غذا، تلك إذا قسمة غذا، إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأبا. السلطان إن هي إلا أسماء سميتها أن توابكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الله وما تهوا الأنفس وَنَمَا مَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ الهدى أم للإنسان مَا تَمَنَّى أم للإنسان مَا تَمَنَّى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 لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَكِنَّ يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ أُنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُمِنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مر من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض ليجدي الذين أساءوا بما عمرو ويجدي الذين أحسنوا بالحسنة وللله ما فِي السماوات وما في الأرض ليجدي الذين أساءوا بما الذين يجتنبون كبائر الاثم والبواحش الا اللمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والبواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره ربك واسع المغفره وَأَعْلَمُ بِكُمْ إذْ أَنْشَأْكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإذْ أَنْتُمْ فِي بُطُونِ أُمْمَاتِكُمْ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إذْ أَنْشَأْكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإذْ أَنْتُمْ أَجْنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمْمَاتِكُمْ فلا تزكوا, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقا هو أعلم بمن التقا أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدى وأصقليله وأحداً عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينب بما في صحف موسى أم لم ينب بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَارِثَةً وَذَرُوا أُخْرَى أَلَّا تَذَرُوا وَارِثَةً وَذَرُوا أُخْرَى وَأَن ليس للإنسان إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَّيْسَ للإنسان إلا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إلى رَبِّكَ المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وانه هو أضحك وأبكى وانه هو أمات وأحيا وانه خَلَقَ أمات وأحيا وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ أُخْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَلْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَلْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ وَقَوْمَ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى والمؤثثة أهو، والمؤثثة أهو، فغشى ما غشى، فغشى ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذ من النذر الأولى هذا نذ من النذر الأولى أذفة الآذفة, الآذفة ليس لها من دون الله كافه ليس لها من دون الله كاشفة افمن هذا الحديث تعجبون افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون وانتم ساهدون اسجدوا لله واعبدوا اسجدوا لل 재미ью <gülüyor> hurting